تدعنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بما إلَّا كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب بأس الشراب وساءت مرتفع إن الذين آمنوا